ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روية عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباح استعماله ويستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المسران والكرش وترى دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر الى فعل آدمي فلو وقع في مضبغة فاندفع جاز استعماله جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان, إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كشات او كالهرة أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤفل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يسح بيعه طيب رحمه الله ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث هذا تفريع على القول بأنه لا يطهر على المثال يقول لا يطهر لكن يباح لو دبق أن يستعمل نعم بعد الدب بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة لا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة إذن جلد الميت لا يطهر بالدب لكن يباح أن يستعمل في يابس لأنه لا يتنجس ولهذا من القواعد المقررة عند العوام والعلماء أنه ليس بين يابسين نجاسة ليس بين يابسين نجاسة مفهوم أولا لا يعني يابس إذا مس يابسة آخر لا يتنجس إنما النجاسة تكون بين رطب ويابس طيب يقول رحمه الله وجعلوا المصران والكرش وترا دباغ يعني لو أن المصران معروفة جعلت وترا الوتر وتر القوس وتر القوس بمنزية الحبال جعلت المصران مشفت مش وجعلت كالحبال فإن ذلك بمنزلة الدباغ لأن هذا هو دبوه كذلك الكرش معروف الكرش نعم لو جعل وترن او نحوه فهو بمنزلة الدباق وذلك لأن دبغه كدبغ الجلد يتلفه المصران والكرش رقيقة شيء رقيقة تتأثر لو أنها فعل بها كما يفعل بالجلد لتقطعت وتفتتت قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب لا يحصل الدبغ بتشميس يعني بوضع الجلد في الشمس ولا تتريب بوضعه في التراب فلو وضع جلد ميتف في الشمس وزالت رائحته زالت رائحته فلا يعتبر دباغا الدباغ لابد ان يكون بمادة معروف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض لابد من الدبغ بالماء والقرض القرض مادة تستعمل في الدبغ يوجد العوام يستعملون في نجد ورق الأثل ورق أو حب يستخرج من الأثل معروف الأثل هذا يسمى الكرمع يسمونه بالعامية السرمع هذا يستعمل في الدبغ مثل القرض كالقرض طيب قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي الدبغ لا يفتقر إلى فعل آدمي وذلك لأنه إزالة إزالة نجاسة فهي من باب, من باب التروك ففر على ذلك قال فلو وقع في مدبغة فندبغ جاز استعماله لو وقع جلد في مدبغة يعني مكان تدبغ فيه الجلود من غير قصد وقع من غير القصد فندبغ فإنه يظهر والسبب في ذلك أن الدبغه ليس من باب المامور وانما هو من ليس من باب الامرات وانما هو التروك طيب يقول جاز استعماله في يابس لا ماء فيابس في هنا يظهر لا يظهر لا, لا في ماء ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة ماكولا كان كالشاة أو لا كالهر, كالهر أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهرة ولا يكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده إذن الآن الميتة جلدها لا يطهر بالدبغ من خلاصة الكلام جلد الميتة على المثاب لا يطهر بالدبغ طيب هل يباح استعماله؟ نقول نعم يجوز في يابس يجوز استعماله في يابس سواء كان هذا الجلد جلد معكول أو ما كان طاهرا في حال. الحياة. أما جرود السباء وما أشبه ذلك فهذه لا يدوز استعمالها لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ لأنها نجسة نجسة نجاسة عين والنجس يجب ايش كشناب. يجب اجتنابه ولهذا قال فلا يصح بيعه فلا يصح بيعه طيب لا يصح بيعه وجلد الميتة يصح بيعه قوله لا يصح بيعه هل هو مفرع على الاخير او على العموم نقول المذهب على العموم أن جلد الميتة لا يصح بيعه, لا يصح بيعه. والقول الثاني أن البيع صحة البيع مبنية على طهرته بالدب فإذا قلنا ان جلد الميتة يطهر بالدب جاز بيعه لأنه حينئذ يكون بمثابة الثوب المتنجس بمثابة الثوب المتنجس مفهوم؟ ها؟ جلد الميتة المذهب لا يجوز بيعه مطلقا لأنه نجس ولا يطهر بالدب نعم يجوز استعماله في يابس لكن بيعه لا يجوز لئنه ندس والنجس لا يجوز بيعه والقول الثاني صحة بيع جلد الميتة إذا قلنا إن الجلدها يضخر بالدبر لأنه حينيذن يكون كالثوب النجس التوب النجس يمكن تطهيره إذن جلد الميتة يمكن تطهيره في قال رحمه الله وَيُبَاحُوا استعمال مُنْخَلْ من شَعَرِ النِّجسٍ في يابس يعني يباح المنخل معروف نعم يباح استعمال مُنْخَلْ من شَعَرِ النَّجسٍ في يابس. شعر نجس مثل غربال طيب المنخل المنخل او المنخل غربال يعني هل يجوز أن يستعمل شعر ذي شعر حمار اتخذوا غربالا او لا يجوز لقول المؤلف يباح يجوز وذلك لانه ليس بين اليابسين ها نجسه ولذا قال يباح استعمال منخل من شعر نجس في في يابس قال ولبنها نعم ولبنوها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وذكورها وعصبها وحافرها وحافرها وانفحتها وجلدها نجسه الميت يقلبنها لبنها لبن الميت نجس لانه متولد من الميت والميت نجس فاكون لبنها ها نجسا وقال شيخ الاسلام رحمه الله إن لبن الميت طاهر إذا لم يتاثر ولم يتغير بالنجاسة فإن لبنها طاهر فالعبره عنده في مساله اللبن التاثر وعدمه تاثروا فلا الميت الميتة إذا كان لم يتأثر بهذه الميتة لم يتغير لا لونه ولا رائحته فإنه طاهر يقول لأنه منفصل وقال وكل أجزائها كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها وأنفحتها والجلدهم طيب كقرنها وظهورها وعصبها نجسة لأنها تابعة لحيوان النجس فيكون حكم هذا الفرح حكم الاصل يعني هذه الاجزاء القرن والظهر والعصب اجزاء من حيوان نجس فيكون حكمها حكمه وقال شيخ الاسلام رحمه الله إن القرن والظهر وكل ما لا تحله حيات قل ما لا تحله حيات طاهر فعلى هذا يكون قرن الميته طاهر وظفرها طاهر قرنها طاهر وظهرها طاهر لماذا لقل لانها لا تحلها حيات ولانها منفصله ليست في حكم متصل وإنما هي في حكم المنفصل ولهذا سبق لنا في قواعد أبو الرجب أن شعر الحيوان وظهوره في حكم المنفصل يعني لو قال لامرأة شعرك طالق يقول لا تطلق لو قال ظهورك طالق لا تطلق واضح؟ يقول لي أن هذه في حكم المنفصل نعم إذن عند الشيخ رحمه الله القاعدة أن كل ما لا تحله حياة فإنه طاح يقول فلا يصح بيعها بناء على نجاستها غير شاعر ونحوه كسوف ووبر وريش من طاهر في الحياة ها العظم نعم قرنها وعصبها وحافرها وانفحتها وين عظم قرنها وظهرها وعصبها وحافرها وعظمها طيب العظم ايضا نجس عظم الميته وكذا حافر الميتة نجس لأنها أجزاء من حيوان نجس وتكون نجسة طيب أنفحتها الأنفحة ما هي هي ما يخرج من بطن الرضيع ما يخرج من بطن الرضيع وذلك أن الرضيع إذا شرب اللبن أول مرة فإن هذا اللبن يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة فإذا أرادوا استخراج الأنفحة الأنفحة هذه تستخرج من بطن رضيع يعني مثلاً جدي صغير أرضعته أمه أول رضاء الآن هذا الرضاء او هذا اللبن يكون بمنزلة الدباء إذا أرادوا استخراج الأنفحة يستخرجونها من بطن هذا الجدي يذبحونه ويستخرجون ذلك من معدته يجدونه سائل أصفر. أصفر هذا السائل يستخدمونه في التجبين يعني إذا وضع على اللبن تجبن تجبن كمان تجبن؟ صار جبن يا من هذه من هذا يستعملون الانفحه هذه تسمى انفحه واضح الانفحه ما هي هي ما يستخرج من بطن من بطن الرضيع وطريق ذلك أنه إذا شرب اول مرة يشرب اللبن فإن هذا اللبن اول ما ينزل لمعدته اول لبن ينزل الى معدته يكون بمنزلته الدباق بمنزله الدباق حينئذ يذبحونه ويستخرجون هذه الانفحاه منه ما فائدتها ياخذونها يستقبلون منها في مساله التجبين التجبين نعم يشترط ان يكون اول مره المرة اي يقول اول مره او ثاني مره يعرف اول مره او ثاني مره طيب اذا الانفحه نجسه السبب انها متولده من من حيوان نجس طيب وجلدها كذلك الجلد جلد الميته نجس بناء على ما تقدم ولهذا سبق أنه لا يدخر بالدب لا يطهر بالدب طيب لكن قول الراجح كما تقدم ان جلد الميته يطهر بالدب يطهر ها كلها لا مو كلها ما لا تحل الحياه يعني مثل القرن لا حياه فيه الظهر لا حياه فيه يعني ينفصل أما العصب والعظم وما اشبالك فهذه نجسه هذه نجسه السبب انها من اجزاء الميته ها نعم جلدتها يعني جلدت الانفحه ايضا نجسه لانها متصلة بما هو نجس فيكون حكمها حكمها انا نقول اجزاء الميته اجزاء الميته تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الأول ما تحله حياته ما تحله الحياه كاللحم والعصب والعظم وما شابه ذلك فهذه نجسه القسم الثاني ما لا تحله حياته كالشعر الشعر والقسم الثالث ما هو بينهما ما هو بينهما بمعنى أنه ليس مما تحل تحل الحياه وليس مما هو منفصل وهو الجلد وهو الجلد فهذا يعطى حكما بين حكمين فيقال إن اذا طهر اذا دبغ طهر دبغ الطهر تبين ان اجزاء الميته ثلاث اقسام القسم ما تحله الحياه فتحله الحياه كالعظام والعصب واللحم مثل اشبه ذلك يعني كل ما كان في جوف في داخل الجلد كل مكان في داخل الحيوان هذا نجس والثاني ما لا تحل له مثل الشعر هذا طاهر وهذا المؤلف يقول غير شاعر ولا نحوي والثالث ما هو بينهما ما هو بينهما فليس مما تحل له وليس مما لا تحله الحياه وهو الجلد هذا يعطى حكما بين حكمين فيقال إذا دوبغ طهر يقول غير شاعر ولا ونحوه كسوف ووبر وريش شعر وصوف ووبر وريش الشعر لأي شيء الطيب والصوف للضعر والوبر للإبل والريش طيور إذن الشعر لماذا؟ الماعز والصوف للضعر والوبر للإبل والريش للطيور قال من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت لأنه لا تحل الحياة قال فيجول استعماله ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر لا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر يعني مثلا حمامة حمامة ماتت وفي بطنها بيضة هل تنجس هذه البيضة؟ نقول إن صلب قشرها فلا تنجس وإن كان قشرها ما زال رقيقاً لم يتصلب فإنها تنجس هذه دجاجة غير الحمام دجاجة, دجاجة ماتت وفي بطنها بيضة البيضة كيف تتكون نقول تكون رقيقة ثم تصلب تكون صلبة شيئا فشيئا لو قدر أن هذه الدجاجة ماتت ماتت وفي بطنها بيضة هل هذه البيضة يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها نقول إن كان القشر ما زال رقيقا لم يتصلب فهي نجسة لأن ما دام أنه رقيق فإنه يتأثر بماذا؟ بالميتة لأن النجسة إذا لاقى نجسة ها؟ تنجس, به تنجس به فهو كقطعة لحم غمست في شيء نجس وأما إذا كانت القشر قد صلب اشتد وصلب فهنا ما في جوف البيضة طاهن لأن القشر ما إذا كان صلبا فإنه يحمي ما في جوف هذه البيضة فهمتم الآن؟ إذن البيضة إذا مات مأكول وفي جوفه بيضة فما حكمها؟ نقول في التفصيل إن كان قشرها قد صلب فهي طاهرة السبب أنه إذا قشر الصلب إذا صلب القشر ففي هذه الحال لا يتأثر ما بجوفها بالنجاسة لوجود الحائل وهو القشر وأما إذا كان القشر رقيقا لم يصل. لم يتصلب فهنا يتأثر بالنجاسة لأن النجاسة يمكن أن تتسرب إلى جوف البيضاء نعم. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة العام ونحوها مع بقاء حياتها نجس ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة حلا وحرمة نمثل ما ابين من الحاء من الشات وهي حيه فهو نجس نجس لان ميتة الشات نجس يعني لو قدر ان شاته انقطع قطعت يدها وهي حيه فهل يجوز اكل هذه اليد لا لا يجوز لماذا نقول لان هذه الشات لو ماتت ها لو ماتت فانها ميته اذا ما ابين من حي يعني قطع من الحي فانظر حكم هذا المقطوع منه لو مات إن كان نديسا فالمقطوع نديس وإن كان طاهرا فالمقطوع طاهر. طيب ما قطع من السمك طاهر لأن ميتة السمك طاهرا ما قطع من الجراد طاهر لأن ميتة الجراد طاهر. إذن ما أبين من حي فهو كميتة حلا وحرمة طهارة ونجاسة نمثل الآن بالحل والحرمة الطهرة ونجاسة ما أبين من الآدم طاهر حرام طاهر لأن ميتة الآدم طاهرة لا ولا وحرام لأنه لا يجوز أكله طيب ما أبين من الذباب طاهر وحرام طاهر وحرام لأن الذباب طاهر ليس له نفس سائلة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا, إذا وقع الذباب في شربي فليغمسه ما أبين من الجرات طاهر حلال ما أبين من العقرب طاهر حرام طاهر حرام ماء بين من الوزغ نجس حرام نجس حرام قال امام احمد رحمه الوزغ له نفس سائله امام احمد يقول الوزغ له نفس سائله كذلك الصراص الصلاصير هذه ليس لها نفس سائله هي طاهرة الا أن العلماء رحمهم استثنوا قال صراصير الكنف نجس لانها متولده من من نجاسه لكن لو قدر أن صراصير ما تتولدت من غير نجاسك فانها طاهرة فانها طاهره اذا نقول ميتة الادمي ماءوبين من الادمي هو طاهر حرام ماءوبين من العقرب او ما لا نفس له سائله طاهر حرام ماءوبين من الوزغ نجس حرام ماءوبين من الحره نجس كانت ميتة الشات نجسه وميتة الهرو طاهرة نجس حرام طيب ماءوبين من الشات نجس وهرام هذا الحكم ما ابينا من حي فهو كما يقول رحم الله فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمه انعام ولا مع ما بقاي حياتها نجس غير مسك وفارته والطريده غير مسك. استثنى المؤلف غير مسك مسك والف و فارته الفاره الوعاء والطريده المسك وفارته ما هو المسك نقول مسك وفارته هذا بالنسبة للغزال وذلك أنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا المسك الطيب المعروف فإنهم يحضرون غزالا ويمنعونه من الطعام والشراب مدة معلومة ويحبسونه ثم يطلقونه, يطلقونه فإذا أطلقوا فإنه يجري, يجري في أثناء جرايانه يخرج من عند سرته تورر يخرج كأنه غدة شيء كأنه غدة يمسكونه فيربطونها جيداً, جيدا لماذا؟ لاجل أن يفصلوها عن الجسم بحيث لا تحلها الحياة بعد مدة تيبس وتسقل هذه الغدة او هذا اللي نسمى الفأرة يستخرج منها المسك الذي هو أجود أن وعطي فهمتم الآن طريقة استخراج المسك يحضر غزال إذا أحضروا غزال يحبسون عن الطعام والشرب مدة يعرفوا هذا الخبرة ثم يطلقونه يركضونه إذا ركض وجرى فإنه ينتفخ من عند سرته يحصل ورن يمسكونه ويربطونها بخيط جيدا ويشدونه سبب شده لأجل أن لا تحله الحياة يعني لأجل أن يمنعوا وصول الدم إليه إذا منعوا وصول الدم إليه يبس لأن الشيء إذا, إذا, إذا لم يصل إليه دم ولم تصل إليه حياته ييبس ويتلف فييبس بعد مده ثم يسقط يكون هذا يسمى فأرة هذا الشيء يسمى فأرة يستخرج ما بجوفه وهو المسك شوف الدم الفاسد هذا ما في هذا الوعاء ما هو. دم فاسد هذا الدم هو المسك قال المتنبي فانت فوق الانام وانت منهم فان دم الغزال تفق الانام وانت منهم فإن المسك بعض دم الغزال يعني ان لتطيبون بمسككم غزال اصلا اصله دم غزال طيب يقول غير مسكن وفرط الطريده الطريده الطريده هي الصيد الصيد لا يقدر عليه الصيد الذي لا يقدر عليه فيرميه هذا بسهمه فيقتويجهه وهذا بسهمه فيقطع رجله وهذا بسهمه فيقطع جزءا من بدنه الآن هذه اليد التي ابينت من هذا الصيد وهذه الرجل التي ابينت من هذا الصيد ابين من حي نقول حكم حكم ميتته في الاصل حكمه حكم ميتته لكن يقولون مستثنى مفهوم لا يعني اطريده قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يستعملونه في غزواتهم وأسفارهم وهي أن الصيد إذا لم يقدر عليه حرب فإنهم يرمونه بسهامهم ويضربونه بسيوفهم هذا يرميه بسهام مثلا ويقطع جزءا من بدنه رجله والآخر يضربه بسيفه فيقطع يده هذه الأجزاء التي انفصلت عن هذا الحيوان وهو حي الأصل أنها على القاعدة ما أبين من حي فهو كميتة الأصل أنها نجسة لكن مستثنى للمشقة ولهذا قال ابن أحمد كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك في مغازيهم في مغازيهم. يقول غيرا إذن يستثنى المسك وفأرة المسك وفأرة منفصل من حيوان حي جزء حيوان حي فهو أبين من حي وعلى القاعدة ما أبين من حي فهو لكنه مستثنى الطريدة ما يقطع من اليد والرجل ومشبه ذلك أيضا على القاعدة نجس لأنه أبين من حيوان طاهر من حيوان في حي الحياة فيكون نجسا هذا مستثنى إذن ما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرة فإنه طاهر طاهر مع أنه بناء على القاعدة نجس لأنه أبين من حيوان في الحياة كذلك بالنسبة للطريدة بالنسبة للطريدة ومثله مثل ذلك ما ند من الإبل ما ندى من الإبل أو لم يقدر عليه فإن حكمه حكم الطريدة مثل لو قدر أن يعني ليس هذا خاصا بالصيد لو أن بعيرا بعيرا هاج وهرب ولم نتمكن منه إلا بطعنه في يده وفي رجله وتقطعت أجزاؤه فإنه يجوز في هذا الحال إيش أكله يجوز في هذا الحال أكله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا به هكذا ند يعني هرب فاصنعوا به هكذا فعلى هذا لو قدر أنه بعيرا, بعيرا سقط في بئر مثلا ولم يتمكن من رما هذا بساهم وهذا بسيف وتقطعت أجزاء فهنا أجزاء منه بانت وهو وحي نقول هو حلال حلال طه هذا مستثناء لماذا لأي شيء للمشرف يقول مولد رحيم الله غير مسكنه وثارته والطريده وتأتي في الصيد ولم يذكرها رحيم الله في الصيد لم يذكرها نسي وهذا من آفات الإحالة من آفات الاحاله قال بعضهم وتأتي في الصيد ولم يذكرها لانه لم يقل ان شاء الله لو قال لو قال ان شاء الله لكانت درك لحاجته